وفي الاخر عشت w innych miejscach, w وزي czasach, w innych miejscach, اللي راح ما بيختشوش من معايا ومن عليا كلها لبس الوجوش والبقاحة بقت مباحة والبشر ده بيختشوش نحب نفسي عشان شالتني في عزي ما كله اختفى بارك كيف بقول تمام استغل النبيل على بالعلو ضرالي في دنيتي القوه مني وجع قتلني لكن بداري على الجراح من يا يوم عليا كل غلبسل وشو والبشر ما بيختشوش خلاص الصحبة في الأحلام خلصت استاعد مع الأيام خلاص الصحبة في الأحلام خلصت استاعد مع الأيام وإن ما بعدش لها لسنا زي زمان على شنايش وي وي وحياه سيدنا النبي اللي عايش بكلام ده من على كرسي وحياه سيدنا النبي سيدنا النبي غالي يرفع ايده لفوق ويسقف لابو عادل ويلا نتحز يا ابو عادل